i <gasps> وَرَفَعَ أَبْوَيْكَ عَلًا لَّا شِيءَ خَرِ لَكُمُ السُّدَفَا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نبغ الشيطان In رب <تصفيق> قدر أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن